بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم حدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم وأسَب النج والذين ظلموا هل هذا إلا بشم مثلكم أفتتون السحرة وألتم تبصرون إِنَّ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعطلون